على اختلاف اللهجات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم به الحاح الملحين ولا دعاء الداعين ولا استغفار المستغفرين ولا توبة التائبين أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين حمدا يليق بجلاله وبعظيم سلطانه ومتتالي آلائه لا نحصي بذلك سناء على ربنا هو كما اثنى على نفسه والصلاة والسلام على عبد الله المصطفى ونبي الله المرتضى ورسول الله المجتبى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى عباد الله تاملت طويلة وتساءلت كثيرا عما الذي دها أمتنا وما الذي أصاب المسلمين في أنحاء العالم ثم استمعت بعد ذلك إلى إجابات متعددة وإلى أقوال كثيرة بعضهم يرجح أن الصراع صراع مصالح حتى ولو كان ذلك في دارفور وان هناك يورانيوم في دارفور يجعل القوى الأجنبية تتكالب على ديار المسلمين ثم استمعت احيانا إلى بعض التحليلات التي تقول أن الصراع بيننا وبين الغرب صراع عقيدة ودين وتباين أيدولوجيات فإما أن تسود حضارة الإسلام وإما أن تسود حضارة الغرب المادية التي تؤدي بالإنسان إلى الهلاك والضياع ثم استمعت إلى بعض التحليلات الأخرى ولكنني لم اجد في كل هذه التحليلات تحليلا اشبع غليلي واشبع أشبع نفسي وروى غليلي الا تحليلا واحدا انه تحليل المصطفى صلى الله عليه وسلم كل هذه التحليلات تتهاوى وكل هذه التحليلات تتساقط اني اريد تحليلا يمس الواقع ويضع يده على الداء ثم يشير الى الدواء فوجدته صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها قلنا من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل لينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية القتال هذا التحليل يجعل أسباب تكالب الكفار على المسلمين ضعف المجتمعات الإسلامية في داخلها دارفور أنموذجا إن الإنسان في دارفور والذي يسمى بالجنجوي والحكومة ومن فيها كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكنها لم تتنزل على أرض الواقع لم يرعوا للدين حرمه ولا للمسلم مكانه ولذلك اذا ما تق اذا من شرطت المجتمعات وتشتت بداخلها وتكالب الناس على الدنيا المناصب الثروه السلطه كل الذي يقال التهميش الثروه السلطه وهل هذا اجل من دم مسلم واحد أو امراه متشرده واحدة في دارفور أو طفل الرضيع لا يستطيع أن يعيش حياة آمنة كما يعيشه أبناء المسلمين في بقية الدنيا إن القضية شخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوجز عبارة وأبلغ بيان وأفصح كلام وأوضح حجة صلى الله عليه وسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم في ذلك مبينا إذا تبايعتم بالعينه ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم هذا الداء حتى ترجعوا إلى دينكم وهذا الدواء إنه تشخيص لواقع العالم وليس لواقع السودان لواقع الأمة الإسلامية مترامية الأمطاف كثيرة الأعداد الأمة الهائلة في اندونيسيا وفي ماليزيا وفي المغرب وفي الشام وفي إفريقيا وفي أوروبا وفي أمريكا نشخصها صلى الله عليه وسلم ويربط بين بيع الكسر, الكسر في السوق وبين تسلط الكفار علينا يا سبحان الله إذا كسر التجار في الأسواق إذا كسر السلع في الأسواق يتسلط تسلط علينا أمريكا والاتحاد الأوروبي ما العلاقة لكنه صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع أي الدنيا وأخذتم أذناب البقري أي الدنيا سلط الله عليكم ذل لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم والحديث الثالث في تحليل الأحداث يقول صلى الله عليه وسلم مبينا ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا إنه عدم الأخذ بالدين بالكليه عدم التخطيط عدم الإعداد عدم الجهاد الصادق عدم تماسك المجتمعات إن امتنا تعاني واقعاً أليماً في جميع أنحاء الدنيا وإن التحليل الصحيح أن الأمة الإسلامية على مدار تاريخها لماذا اجتاحت التتار بغداد في يوم من الأيام السبب هو ذات السبب في عصرنا لماذا اجتاحت أمريكا بغداد هو بذات الأسباب اختلفت الأجيال واختلفت الأزمنة، واختلفت الشخوص والذوات من من من المعتذر إلى صدام ولكن هي ذات الشخوص وهي ذات المعاني. الشخوص اختلفت وال وبغداد هي بغداد، ولكنها أصبحت بغداد بعمارات شاهقة وبنايات فخمة. إذن. القضية لن تخرج من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشخص لنا الواقع لماذا يتسلط الكفار على ديار المسلمين إن هذا يحتاج إلى إجابة كبيرة ولكنني أجملها في أمرين أساسيين الأمر الأول ضعف الإيمان والأمر الثاني ضعف الوحدة الإسلامية إذا عاش المسلمون كأيد واحدة إن دارفور سيدخل فيها الكفار بسبب بعض أبنائها الذين يريدون تدخلا دوليا سمعتهم في بعض الفضائيات يقولون نحن مع تدوير القضية ياتيا سبحان الله أتأتي بالكفار أتأتي بالكفار وترضى بهم إن إن إننا وبعض هؤلاء الذين يحملون السلاح لو كنا يدا واحدة نعيش دين الإسلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفره من النار وإذا بنا نرجع إلى ذات الحفرة على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آياته لعلكم تهتدون اذا الوحدة الإسلامية إذا تفكك المجتمع يتصلف الأعداء ويطمع فيهم بل يستعين الأعداء ببعض المسلمين لضرب مسلمين آخرين في العراق في أفغانستان دخلت أمريكا تحت ظلال, تحت ظلال رايات تحالف الشمال وأسقطوا حكومة طالبان وتكرر السيناريو في بغداد انطلقت الطائرات من دول إسلامية وانطلقت القواعد من بلدان عربية ويتكرر السيناريو في السودان وإن السيناريو المقبل هو المملكة العربية السعودية تقسيم المملكة إلى ثلاث دول وتقسيم السودان إلى ثلاث دول بيد من؟ إنهم لو لم يجدوا بعض المسلمين معهم لما طمعوا في ذلك إن كرزاي يمكن أن يتكرر في السودان وإن علاوي يمكن أن يتكرر في السودان بعض الذين في ظل المستمع الكبير لا يجد مكانه ولكن إذا انفرد سيجد مكانه هل كان يمكن لكرزاي رزاي أو لعلاوي أن يحكم العراق وأن يكون رئيس وزراء في سبيل ذلك باع القيم وسمح للأجنبي أن يمكث وتعاون معه بل هنالك تعاون لوجستي استخباراتي وتعاون, وتعاون مادي. لماذا لم يتساءل هؤلاء؟ أي يحبنا هؤلاء؟ نحن زنوج لماذا يحبوننا لماذا يحت... لماذا أمريكا تتعامل معهم وتقويهم إنها إن لها مصالح إنها تريد أن تقضي عليهم جميعا حتى جون أمريكا لا تحبه ولا تريده ولكنها لكل مرحلة لها رجل وفي كل مرحلة لما تنتهي من الرجل المرحلة تذبحه بغير رحمه ثم تولي غيرها إنها تريد مصلحتها فقط أما نحن فإذا ضعف إيماننا إذا ضعف إيماننا وابتعدنا عن ديننا كان الذل أولم يقل ربنا ذلك يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون أولم يقل وكان حقا علينا نصر المؤمنين أولم يقل أن هذا حق عليه ولكن لم ينصرنا وعده لا يتخلف تخلف الإيمان في قلوبنا وفي صدورنا أولم يقل ربنا سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له ومع لهم من دونه من وال أولم يقل ربنا ذلك أن التغيير يبدأ من الفرد المعتز بدينه الذي له فاعلية أي الأحبة لقد ذهبت إلى بعض, ما... الى بعض مناطق جبال النوبه النائيه البعيده جدا وكنت أزعم اني وصلت لابلغ الدعوه الى بعض اخواننا من اهل تلك المناطق فهالني ما رايت من منظمات كنسيه تعمل بجد ونشاط وانا من كثره الباعوض ومن كثره الناموس كنت ارقد داخل السياره داخل العربه تغلق علي ونركض من كثرة الذباب وهم يرقدون في العهاء يبلغون رسالة النصرانية الباطلة ولكن سبحان الله هذا الدين لو عجزت الحكومات عن حمايته وتساقطت وتقاعس الأفراد عن الدفاع عنه فإن الله يدافع عنه ويحمي دينه وينصر كتابه ولكن ليبلو بعضكم ببعض ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ولذلك في تلك المنطقة وجدت منظمة S.O.S الكنسية التي تتخصص في تنصير ابناء المسلمين فقط الأطفال لو, لو أتيت وأنت رجل كبير قلت لهم أريد أن أصبح نصراني يقول لك لا أنت ما معانا، ابعد بعيد نحن دارين الأطفال تخصص أطفال فقط ذهبت إلى قرية فوجدت بعض أبناء المسلمين يلبسون الصليب سألت عن اسمه فقال محمد وعن اسم أبيه قال عبد الله سألت هذا قال إبراهيم عن أبيه قال عبد الرحمن كلبنا أهليهم لماذا تفعلون ذلك قالوا نحن عندنا أبناء ولكن ما عندنا طريق لأكلهم ولا شربهم ولا كسوتهم ولا تعليمهم وهؤلاء يقومون بذلك كله الدواء والكساء والغذاء والتعليم كل ذلك قائم وذهبت إلى قرية فوجدت فيها رجلا يقول لي اسمع أنا مسلم وأنا شيخ هذه القرية وأنا العمدة أتى النصارى فأقاموا كنيسة داخل القرية ولقد قمت بإحراقها وأتوني بجرارات بندرانات مليئة بالسكر والزيت والدقيق، فقلت لهم لا أبيع ديني بدنياي والله رجل لو رأيته ما تشتريه بيقلش ضعيف وشاحب لكن سبحان الله الإيمان يملأه عنده اعتزاز قال القريه دي فيها نصارى فيها نحن والوثنين النصارى ما في، الوثنين كان خلونا نحن بنقضعون لأنه ما عندهم خلفية بندخل فيه عدد كبير في الدين وأنا حاكم كلهم قال لي ونحن على الوثنين بنقدر لكن على النصارى بنقدر هذه المناطق ما أين أين أين, أين نحن أين نحن أصحاب الرسالة يا من نتشدق بالدين يا و... ونحن من نتفاخر بالإسلام من نتعالى به من نتكلم به أين عطاؤنا ذهبت أبحث بين المنظمات عن منظمة SOS هذه أين هي نشأت المنظمة قبل خمسين سنة ونشأت هذه المنظمة في ألمانيا من أين أين هذه المنظمة بدعم من الحكومات الأوروبية بلجيكا والنمسا وألمانيا وبعض الدول الأوروبية الغريب أن هناك امرأة نمساوية تدفع اشتراك شهري لمنظمة SOS قيمته 100 دولار قالوا آخر مرة دفعت كانت قد أتمت أربعين سنة أربعين سنة تدفع مية دولار شهريا لم تكل ولم تمل. أنا والله ما استغربت في الأربعين دولار الشهريه ولكن استغربت في هذه المدة الطويلة وهذا الجلد وهذا الصبر في الباقل أربعين سنة ممكن يتحمس بعض الناس بعد الخطبه يقول أنا موظف بسكين ولكن سوف أعطي المنظم الفلانية الاسلاميه التي تعمل في مناطق مدافعة التنصير سوف أعطيها عشرين ألف شهريا سوف يستمر لمده سنه ولكن السنه الثانيه يقول خلاص الله تقبل الفات شوفوا زول ثاني الاولاد كتروا والمدارس على شخوانه شوفوا زول ثاني يقول 40 سنه امراه المانيه دفعت تبرع للمنظمه 3 مليون دولار دي ده بس الحكومات تخلوهم. ثلاثة مليون دولار. ميتين موظف ألماني بيدفع لمنظمة SOS اللي أنا لقيتها في جبال النوبة بيدفعوا عليها مرت اختطاع شهري من المرتبات. موظفين. مختطاع مر... شهري. نحنا ده نكون مستمرين. ده نسمع ما عرف خد بالسمحة. نصلي في الجامع و... وننفضح. نجد معا البعده. الناس ما عرف خد لكن ما ده ري... ما ده عندنا عطاء ما يدركوا عندنا تور؟ هذا إشكال كبير جدا لذلك أقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين الإيمان هو الذي ينصر المجتمعات لأن المجتمعات تنتصر بقوة الله وبمدد الله وبعون الله وبتوفيق الله وبقوة الله القاهرة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وهكذا جعل قال الله ولن يجعل, يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الآن الكافرين وجدوا إلى ديارنا سبيل ليس في السودان فقط في كل العالم وليس بالضروري الإنزال العسكري أخطر من ذلك الإنزال الثقافي وأخطر من ذلك الاختراق الفكري وأخطر من ذلك الدمار الأخلاقي والقيمي الذي يحدثونه في مجتمعاتنا إذا قال الناس سوف تأتي أوروبا في الاتحاد الأوروبي إلى دارفور قام الناس في شكل مظاهرات أما إذا لبس البنات المتعري وخرجت البن وعادت يعني كيفما تشاء وضيع الشباب أوقاتهم و... و... وأصبح الجنس الجنس والشهوة تسيطر على عقولهم وأفكارهم ووجدانهم وكانوا بغير اهداف وبغير هدى ولا رشاد لا يحتاج أحد هذا أخطر أنواع الإنزال هذا أخطر أنواع التدخل إنه تدخل بذات مفهوم الاحتلال. إنه تدخل ولكنه ثقافي وقيمي وأخلاقي وفكري موجود في ديارنا في مناهجنا في طرائق تذكيرنا حتى في أنماط الديكور داخل البيوت لا تخلو من التأثر بالنمط الغربي التعلق بالحياة وسرعة إيقاع الحياة المادية هي متأثرة بالنمط الغربي لذلك أقول أيها الأحبة إن الذي يحدث في دارفور وفي كل أنحاء العالم وإن المتوقع كله والله لا يخرج من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تشخص القضية بأن ترجعنا إلى ديننا من اجل أن نكون أمة ذات أهداف وذات رسالة وذات عطاء وذات تضحية ايها الاحبه إن قضية دارفور أذعجت لي حتى وأنا خارج السودان لأنه ما من صحيفة بالإنجليزي أو بالعربي إلا وهي تتكلم عن دارفور وما من قناة فضائية وما ذهبت إلى مكان في جامعة من الجامعات أو حتى في الإذاعة إلا وسألوني عن دارفور ما دارفور قلت لهم هل الآن هل الآن تسألون عن دارفور بعد أن كانت أن تضيع السبب نحن وأنتم أنتم لم تسمعوا عن دارفور الا بعد أن أتى كولمباول وكوفي عنان إلى دارفور وصارت بغرة ساخنة في الإعلام لولا ذلك لما سمعتم عنها أين العلاقة التي بيننا وبينكم أين إنما المؤمنون إخوة أين الدين وأين القيم التي تربط بيننا وبينكم والله قال بعضهم هم على درجة عالية في تلك المجتمعات قالوا والله نحن على تقصير إلى يومنا هذا لم نسمع بكلمة من الدول الإسلامية طيب توجد مأساة ويراد أن, أن تحسم المليشيات أليس بأولى أن تقوم بذلك جامعة الدول؟ او دولة من الدول الإسلامية العربية؟ لماذا يثق الناس في جحر الضب؟ حتى ولو دخلوا جحر ضب خنب لدخلتموه هذو اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ نحن لا نثق في بعضنا نثق في مقدرات أمريكا والاتحاد الأوروبي وانجلترا التي لما حكمت السودان في يوم من الأيام ما حكمت دارفور فتريد أن تعيد استعمارا جديدا وتاتي إلى دارفور من جديد يا أمة الإسلام ما الذي يحدث في دارفور بي بي حتى ولو وجدت أخطاء من كل الأطراف أن كل الأطراف أنها مسلمة الجنجويد أصولهم عربية وبعض القبائل الإفريقية الزنجية يقال ان هنالك تطهير عرقي ولكن هل هذا تبادل إلى الأذهان أمريكا معلوماتها ضعيفه في العالم واجهزه استخبارات أمريكا غير فاعله وكذلك مجلس الامن وكذلك الامم المتحده وكذلك كوفي عنان وكذلك الاتحاد الاوروبي انا اود ان اقول لهم لعلكم لم تسمعوا عن فلسطين لعل امريكا لم تسمعوا عن فلسطين معلوماتهم ضعيفه واجهزه استخبارات استخباراتهم غير فاعله والاعلام لا ينقل لعلهم لم يعرفوا التطهير الذي يدور في فلسطين وفي كل انحاء العالم من المسلمين لماذا لا يحصل مثل ما حصل في دارفور في فلسطين دارفور المشكلة لو بالغنا الاشكالات من القبائل عشر سنة ولكن تطهيرا يحصل لبلدة مسلمة على مدار ستين سنة ستين سنة من 48 إلى يومنا هذا يحصل تطهير يومي يومي بآليات أسقل وبطريقة أسوأ وبدمار أكبر لكن أمريكا لا تريد أن ترى إلا سوءات المسلمين حتى ولو وجد ذلك يمنع قتل الدم المسلم لو كان إفريقيا أو زنجيا أو عربيا أو إنجليزيا يمنع قتل الدم الحرام إلا بإحدى ثلاث زنا بعد احصان وكفر بعد إيمان والنفس بالنفس وحتى النفس بالنفس لا يترك لعامة الناس أن ياخذوا الثارات لنرجع إلى عهد الفوضى ذلك ممنوع نحن ينبغي أن نتكلم عن هذه القضية بجدية أنا في تقديمي أن هذه المسألة تحتاج إلى تدخل إسلامي سريع إسلامي يقول أن الدم حرام يرعى إن أكرمكم عند الله اتقاكم إسلامي لا يعترف بالتفاوت الطبقي أو التباين الاجتماعي الذي تحدث المتمعات فيما بينها يقرر المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه بحسب امرئ مسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم التدخل إسلامي يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى يقول المؤمن اخو المؤمن والمؤمن مرآة المؤمن يحوطه من ورائه ويحفظ عليه ضيعته كما قال صلى الله عليه وسلم نحن نريد هذا التدخل بحوارات مباشرة بغير اجنده لكن ان يا اخوان على يقين اذا جلس الناس تحاور ماذا تريد هل يقول هؤلاء الذين يحملون السلاح في دارفور انهم يريدون تقرير مصير كما فعل في, في الجنوب لماذا ايوجد تهميش والله السودان معظمه مهمش ابدا بعد جيلي الى دنقله على يمين على على بغرب النيل وشرقه لن تجد إلا تهمش كم امرأة أنا رأيت بأم عيني مرة امراه في تلك المناطق القاحلة على وشك الوضوع لا توجد مستشفى قريب إلا شندي والله لما اتوا البنطون إلا, إلا أن السوداني فيهم رحمة البنطون لو وقفت لماتت ربما جئنا وقلنا لهم هذه امراه أخذناها من الطريق لا نعرف شيء ونحن جايين من الخرطوم ومعشين وقفونا ماشين منطقه بعيده رجعني منطقه الماشين نتكلم فيها دعوه اسمها مشد ليه ما تموت منطقة تصير غريبه يخدم ساعتين ساعتين عشان نوصل البطون وفي البطون حنسنا الناس حتى نودينا المردشين يا اخوان التهميش ما في وين وين ما في تهميش السودان كلهم همش لكن يا اخوان هل يمكن ان يستفيد الاعداء منا الان الاعداء تملكوا العالم الإسلام وسيطروا عليه تماما بسبب ضعف إيمانهم وعدم التجائهم إلى ربهم والخلل في عقيدتهم وعدم استقامة الأسر وعدم انضباط الفرد في نفسه وعدم تنسير القدوة الصالحة كل هذه المعدومات التي تحدثت عنها أضف إليها ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم حكم استغل اليهود الشعوبية استغل اليهود القوميات سقطت الخلافة العثمانية بسبب الشعوبية والقومية القومية الطورانية القومية التركية القومية العربية القومية, القومية ضيعتنا يا ناس ما عندنا قبيلة ما عندنا انتماء إلا أننا مسلمون الا يكفي الا يكفي اهل السودان في شرقه وغربه وشماله وحتى جنوبه فيه مسلمين والله نحبهم ونحترمهم ونرى لهم قرمة ويا أهل ويا أهل غرب السودان ما الذي أصابنا ما الذي دهانا المسلم أخو المسلم المسلم أخو المسلم والله أنا ما أتصور ما أتصور مسلم يقتل مسلم ما أتصور هذا اليهود يقتلون الإسرائيل الفلسطيني الفلسطينيين الأطفال والكبار الشباب يقتلونهم هذا واضح التباين واضح ما الذي يحصل في دارفور؟ اسمحوا لي أن أقول شيء قضية دارفور غامضة ملف دارفور أنا في تقديري شخص عامل في الساحة موجود في الساحة أريد معلومات قضية دارفور بالنسبة لي غامضة حتى الحكومة ينبغي أن تبرز في الإعلام الحقائق ولو حصل شيء بيد الحكومة من الجنجاويد عليها أن تعترف وأن تجسمع هؤلاء تحت مظلة الاسلام هذه القضية ما زالت قضية غامضة ومعقدة حتى مثلاً المتمردين غير واضح ماذا يريدون؟ دولة دارفور من براها وهل يستطيع بعضهم أن يدير دارفور بهذا التباين العرق الموجود الطويل الكبير؟ هل يمكن؟ لا ماذا يريدون؟ يريدون قسمة في الثروة والسلطة المحددة من البترول من الأموال من كل يريدون تدمير دارفور وإعمارها. ما هي المطالب وهل هذه كله ما حصلت هل هذا سبب كاف لان يحمل السلاح ضد مسلمين حتى ولو كان شرطي الشرطي المسكين أو الجندي المسكين اللي عنده قضية مع عمر بشير يجي القصر الجمهوري. لكن عمر بشير حير السلاح قوات هتعمل شنو حيجيك زون عنده أسرة عنده أطفال في المدارس عنده أمه وعنده أبوه جندي شغال بيأخذ مقتل عن موضوع ده حيقتل كل ما و... و... و... وتيتم أطفال والأكس إذا قتلوا ممن يحملون السلاح في دارفور من إخواننا من المسلمين هذه القضية قضية شائكة وغامضة ومؤقدة وآمل أن تأخذ اعتناعا منا كأفراد نتحرك نحرك الأجهزة نحرك الحكومة نحرك العقلاء تتحرك هيئه علماء السودان وعندها الأدلة أدلة. أدلة قرآنية أدلة شرعية تقول من أعانى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أعانى على قتل مريء مسلم لقي الله ومكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله ولو بشطر كلمة من أعانى بنصف كلمة على قتل مسلم يأتي يوم القيام مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله بشطر كلمة ليس بيد ولا بشطر كلمة نص كلمة أنت مسلم على ان لو مسلمة تأتي يوم القيامة مكتوبا بين عينيك آيسا من رحمة الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول قال مسلمة ما قال زنجي إفريقي عربي مسلاتي فوراوي زغاوي شايجي. ما هذا كلام هذا مسلم مسلم أمريكي مش أنا بقرأ امريكا مسلم من اليهود أسلم يقتل بشطر كلمة إذا اعنت, إذا أعنت عليه لقيت الله مكتوب بين عينيك آيسا من رحمة الله قال صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف بالبيت الحرام الكعبة قال ما أشرفك وما أكرمك وأك وما أطيبك وأطيب ريحك ولكن المسلم أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه وعرضه وأن لا يظن به إلا خيرا المسلم قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند النساء والصحاوى الباني لزوال الدنيا الدنيا كلها بأسرها أحب إلى الله من سفك الدم الحرام يا أخي قال تعالى ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما احيا الناس جميعا زوال الدنيا بياسرها اهون عند الله من سفك الدم الحرام بل قال صلى الله عليه وسلم لو ان اهل السماوات الملائكه واهل الارض تمالوا اي اتفقوا فقط اتفقوا على قتل امرئ مسلم واحد واحد اكبهم الله على وجوههم بالقيامه ولا يبالي بل الملائكه وبناس الارض جميعا يجيبون كبوه في النار كلهم على وشك عشان نفر واحد كله اشتركوا في قتله واحيانا اسائل نفسي يا ترى بعدم تدخلنا ونحن عاجزون هل نساهل في القتل الذي يحدث في دارفور هذا والله يا اخوان ما وجدت نفسي في مساله عاجزه عن التفكير والبيان كمثل هذه القضيه التي ارقتنا وازعجتنا واقلقتنا وأقضت مض مضاجعنا نبتهل الى الله العزيز العظيم القوي المتين ان صف المسلمين وان يوحد كلمتهم وان يرد اعداءهم وان يخزي اعداءنا يا رب العالمين اللهم وحد كلمتنا واجمع صفنا يا رب العالمين واصلح ذات بيننا اللهم اصلح بيننا وبين اخواننا في دارفور اللهم اصلح بين الحكومه وبين المحامي السلاح في دارفور اللهم احقن دماءنا يا رب العالمين اللهم ان الدماء التي يسفكها الكفار كثيره كفانا دماء يسفك بعضنا بعضا دماء بعض يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين أحق دماء المسلمين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة, وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها المسلمون المسلم في عصرنا يعاني قلة الفاعلية وضعف الانتماء للأمة وذلك سبب كل النكسات دخل التتار بغداد لأن الأمة كانت ممزقة فالوحدة الإسلامية, فالوحدة الإسلامية ضعيفة وكان الملاهي والابتعاد عن الله وخلو المساجد وعدم الاستقامة الجادة على الدين بضعف الإيمان وبعد الناس عن الشر وبتمزق نسيجهم الاجتماعي يتصلط الأعداء وتنهار المجتمعات وتتساقط الحضارات بل وتنتهي الأنظمة والحكومات لذلك ينبغي أن نرجع إلى ديننا كل واحد منا فيما يليه وأول شيء يليك نفسك احملها على الصلاة في المساجد ولو أن كلنا صلوا في المساجد وعظموا صلاة الجماعة لنصرنا الله ليس فقط بأن نكون في مساجدنا هذا سيعطينا قوة قوة في تفكيرنا قوة في التخطيط قوة في التحليل قوة في ايجاد الحلول قوة لما نلقى عدونا نقاتله ويقاتلنا أيها الأحبة لا بد أن نرجع إلى ديننا وأن نصلح المجتمع وعلى الحكومة أن تصلح من أمر نفسها وأن تعلم أنه التنازلات التي قدمتها لأمريكا في الجنوب لم يحلها من أمريكا في دارفور كنت أتوقع بعد رعاية أمريكا لمشروع السلام في الجنوب أن أمريكا لن تفرض في السودان وأنها سوف تقف مع الحكومة في قضية دارفور فبذا بأمريكا تستغل هذه المسألة وتؤججها إما لمصالح انتخابية إما لأسباب تعرف أمريكا ولكن في النهاية أنا أعرف الناس يحللوا أنا بعرف تحيير القرآن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى لم يتاسوا منهم فعليهم ان يصلحوا امرهم مع ربهم وان يتهيئوا لان يردوا كيد الكائد وعلى الناس ان تجتمع كلمتهم في هذه الأزمة الخطرة الازمه الخطره كل المسلمين طالما انهم اهل قبله هو أول من ينبغي ان يكون امامنا في مدافعه التدخل الاجنبي اخواننا في دارفور نريدهم أمامنا يقاتلوا معنا إن احتاج الناس إلى قتال التمزق قاتل هو أكثر شيء أضعفنا أما كفانا تمزقا أما كفى الأمة تشتتا أكثر من ذلك يا إخوان إذا يؤمن هذا لا تجد مبادرة صادقة جادة أن, أن, أن, أن يجمع الناس أقيم قبل أسابيع في جامعة الخرطوب مؤتمر عن وحدة العمل الإسلامي ولكن أيضا يظل كله في طور التنظير. المبادرات كلها يتعامل معها بتشكك. هذا قدم مبادر لوحد إسلاميا. يقول هذا يريد مكانة، يريد وضعية، يريد كذا، يريد أن يستقطب الآخرين، يريد أن ينتهي منهم. يريد يريد كل المبادرات يتعامل معها بتشكك وبعدم حسنية. يا إخوان هذه هي الحلول. وإن كانت صعبة ولكنها سهلة أن يرجع كل واحد منا إلى دينه فيما يعرف في نفسه. وان لا يؤتى الإستام من قبله كان سيف الدين قدس هل تعرف أنه لاكم لما بدأ الاجتياح من بخارست لم يتوقف إلا في مصر في معركة عين جالوت التاريخية التي نصر الله فيها سيف, سيف الدين قدس على التتار ولأول مرة يهلك التتار سيف الدين أخذ الجيش من, من مصر وخرج عام المعسكر شهر كامل خارج مصر يتجهز سيف الدين قطز في تلك المعره في تلك ال... في, في ذلك المعسكر يجوب الجنود في خيامهم فاذا وجد اقوام يصلون الليل جنود يقول من هنا من هذه الخيمه ياتي النصر فاذا دخل خيمه وجد جنود نيام ما يشرب الخمر ما معهم بنات لا جنود نايمين بس النوم الربنا اباحد نايمين يقول من هنا تاتي الهزيمه كان انتصر الدين كان شعاره في عين جالوت وإسلاماه شعار الجيش في عين جالوت وإسلاماه نصر الله سيف الدين قطص وهو من هو من المتأخرين كان تقريبا سنة خمسمية خمسمية كمستين هجلية نصره الله نصر الله صلاح الدين وعاد به بيت المقدس صلاح الدين اولا كان قائدا وحاكما ليس لمصر مصر والشام كان لا تفوته صلاه الجماعه في المسجد الحاكم ذاته يقول لك مشغول عنده وفد جاي وفد امريكي جاي ولا روسي يقول له لا الصلاه قاموا بعد الصلاه الحاكم يكون جاد يقول اسمعوا الله الله الله دا يقول له ما بقابل وفد اصلا وقت الصلوات ما في حاجه اسمها اجتماع ما في حاجه اسمها مهرجان قاعدين يتكلموا وصلاه المغرب شغاله ما في كلام زي ده ناس دا الدين يعظم شعيره الصلاه والذين مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه مش اقاموا فتحوا للناس الجوامع في رجوات اقاموا اقاموا الصلاه واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور صلاح الدين كان يتع... يتصل بالعلماء ابو طاهر السلفي وابن نجا واسامر بن منقب دا شيوخه كان يوميا يقرأ الاحاديث ويشرحه له لما نجي القتال يقف في الصفر هو قدام الجنود والجنود وراه والجنود بتاع الكفار قدامه يقول ما مر علي يوم إلا وقرأت فيه حديث من رسول الله وسمعت شرحه يا ابن نجا شيخه في الصفر اقرا الحديث واشرحه يقول والله ما أخلي الدرس درس الحديث والله ما أخليه يقول يقرأ الحديث ونسبوه في شرعه ويشرح الحديث ويقول احمد الله أنه لم يقرأ الحديث وشرحه في مثل مقام هذا غيره ما في ذلك قبل يعمل شغل هذا دكره جوا البيوت والشيوخ يشرح لهم جوا المساجد بيشرح لهم والصفوف على الانتعام والانتحام هذا صلاح الدين أتظن أن صلاح الدين نصره الله كذا صلاح الدين نصر الله فنصره ونحن لن ينصلح حالنا إلا بصلاح ديننا ولن يعود إلينا صلاح الدين إلا بصلاح دين لن ياتي صلاح الدين ايوب في أمتنا ويبعث الا اذا صلح ديننا ونساء فلسطين تكحلن بالاسى وفي بيت لحم قاصرات وقصروا والليمون يعفى يابس في عروقه وهل شجر في قبضه الظلم يثمر الا يا صلاح الدين هل لك عوده فان جيوش الروم تنهى وتامر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 تربى في هذه المدرسه القرآن موجود من أين أتى صلاح الدين كان رجل عاديا، ولكنه كان قوي الصلة بالله صلاح الدين كان إذا حاصر بيت المقدس واشتد عليه الكرب يسجد باكيا يقول اللهم انقطعت أسباب الأرضية وحي للبشرية لنصرة دينك فما بقي إلا الإخلاد إليك اللهم انصرنا فينصرهم الله ويفتح عليهم أيها الأحبة أمر الدين ليس بأمر هين وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم اسال الله تعالى أن يستخلفنا وأن لا يستبدلنا اللهم عنا، اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا اللهم انصرنا, يا رب, اللهم انصرنا يا رب العالمين اللهم انصرنا على أعدائنا يا رب العالمين اللهم إن أمريكا قد طغت وتجبرت اللهم عجز المسلمون عن دفعها اللهم أرنا فيهم ايه اللهم أرنا فيهم آية يا جبار يا قوي يا عظيم يا منتقم اللهم انتقم لنا يا رب العالمين اللهم كن المستضعفين في دارفور من إخواننا اللهم كل الأسر المشردة يا رب العالمين اللهم آوهم اللهم آوهم يا رب العالمين اللهم ثبت قلوبهم يا رب العالمين اللهم اجمع كلمتنا يا رب العالمين وحصفنا صفنا وانصرنا على من عادانا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا حنان يا منان انقطعت اسبابنا الأرضية لنصره دينك فما بقي الا الاخلاص اليك والاعتماد عليك وعلى حبلك يا رب العالمين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفه عين فنهلك اللهم لا تهلكنا اللهم لا ت... اللهم لا تضيع اللهم لا تضيعنا يا رب العالمين اللهم لا تكلنا إلى انفسنا طرفه عين فنهلك اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كن لهم يا رب العالمين اللهم كن عونا لهم يا رب العالمين اللهم انصرنا يا رب العالمين اللهم انصرنا على عدونا يا رب العالمين اللهم قوي مجتمعاتنا اللهم ارد الشباب إليك رضا جميلا اللهم اجعل الحشمة والسترة في نسائنا وبناتنا وفتياتنا يا رب العالمين اللهم اجعل اهل اللغو والضلال والشباب منهم في هداية اللهم من أراد بمجتمعاتنا سوءا وبسوداننا تمزيقا الله عليك به يا رب العالمين اللهم عليك به اللهم ان الناس يرفعون شكواهم في زماننا إلى مجلس الأمن ونحن نرفع الشكوى إليك أنت أقوى من أمريك ومن مجلس الأمر ومن الأمم المتحدة اللهم كن على أعدائنا يا رب العالمين اللهم ارفع اللهم عز دينك وانصر كتابك وانصر سنة نبيك يا رب العالمين في كل مكان وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأقيم الصلاة